اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيدكر من يخشى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 صحيفي ابراهيم وموسى الله, الله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 وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا اننا نكله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا من تسمع كلامنا وترى ما كاننا وتعلم سرنا وجهرنا اللهم انا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلى ان تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرض المسلمين نين اللهم أصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا منان يا ذا الجلال والاكرام اللهم وفق امامنا بتوفيقك وايده بتاييدك وهيئ له البطانة الصالحه الطيبه المباركه التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه ونائبه لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا بسوء فاجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم انصر جنودنا المرابقين على حدود اللهم تقبل شهداءهم اللهم اشف مريضهم اللهم سدد رأيهم اللهم سدد رميهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم اللهم ردهم إلى اهليهم سالمين غانمين منتصرين سالمين غانمين منتصرين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من من وبك منك لا نحسثنا ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبي بالرحمات وافسح له في قبره مد بصره برحمتك يا أرحم أرحم الراحمين ومن كان منهما حيا فأطل في عموره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين